حسنا الله إليكم ومبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا سال يقول يوصي بعض الناس الحجاج القادمين إلى المدينة أن بلغوا سلامنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك صيغة معينة لتبليغ سلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن السلام يقوم به الزائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو تحميل من جاء إلى المدينة إبلاغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل لا نعلم له أصلا في فعل الصحابة رضي الله عنهم لا نعلم له أصلا بل ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض، في الدنيا كلها. يبلغونني عن أمة السلام. بمعنى أينما تكون، ولو في أقصى الدنيا، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ. الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنتظر. أن يذهب ذاهب إلى المدينة لا تنتظر أن يذهب ذاهب إلى المدينة بل ملائكة سيحون في كل وقت فأنت في أي مكان في الدنيا وفي أي ساعة من ليل أو نهار صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ وهذا من طوق الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيحين يبلغونني عن أمة السلام أما تحميل الأشخاص من الناس بذلك هذا تحميل لهم بما لا أصل له تحميل لهم بما لا أصل له وبعض الحجاج يأتي محمل بقائمة طويلة كل من يمر عليه من اهل القرية وجماعته وأهل بلده يوصونه سلم لنا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم من شدة نصحه يكتب أسماء المبلغين أو الطالبين في ورقة يكتب بعضهم كما أخبرنا بعضهم بذلك يكتب 200 اسم 300 اسم 400 على عددهم ويأتي عند القبر ويتلوهم واحد واحد هذا ما لا أصل هذا الفعل لا أصل له وبعضهم يأتي ويسأل يقول أنا عندي قائمة بالأسماء ضاعت في الطريق قائمة بالأسماء طلبوا مني أن أبلغ وضاعت مني في الطريق كل هذا العمل لا أصل له إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام في أي مكان وفي أي زمان أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ